لآن, لآن القرآن أعوذ بالله أعوذ موسوعه ن الشيطان خجيم ل ق د آتينا إ ب من النابلسي و ك ع ا ن إذ للعلوم أ ب ه م ا هذه ا ل ت م ا ث ي ل ا ل ت م ي ه قد ك ن ت موسوعه أنتم النابلسي للعلوم الاسلاميه الله ا لأكيدن أ ص موسوعه ل م ج ذ النابلسي ك للعلوم ه م ا ل ا س ل ا م ن ه م ل س و ع ه النابلسي ل ل ع ه و م ا ف ا س أ ل و ا م إن ي ه Thank <laughs> you. موسوعه ا ل ن ا ص ا ل ح ي ن و ج ع ل ن ا ه ه م أئمة ي د و ن ب أ م الاسلاميه Good.、Okay.